m going to g to t e podcast. Hey, look, Mr. b h n n a r d man, e o u r e going to go to the competition, Mr. Bonnard. I'm going to t the r e n a l e s it's cool. y e a it's cool. What the hell? مثل ما ي ن ف ع ا في جنب بكتير او فورمولو او فرسول او تركول فكروديو فوتشينز فوزو الفوق او قولو لو نمشي ا ت اليوم ن م ا ي ا ن و ف ر ا ن س للموكسما نبتتت اليوم اتمنى ما تعرفوش كون مي تعرف ا ل ح ا ج الي عملنا ن ب ت ي ت ا نجري في الدبي ما حبشي جي ماكاكوله وعكولو علي يقولو راو رديو تعبد ميغالو, ميغالو نمتو لقلبو سافي وينشي تحافي نبتي جايجري حاسسكا تا تا يرى جنسو بانتو خ ل و ص ا واحد どうもありがとうございました。 كان بري يعني م ح ب الخروج ودائما شدد وجبه و ا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 همارك سونسيال اسمعني ب ه ا ر ك ا ن ا ن ل ح يا ن ف ا س مارك ع ن ي ه تعرف شئ قديم من تونسي عملو ع م ي ن ه م ب الفيسبوك ما يرقدوش ل خ د م ة ل ق د م ة واعطيه فنكتي وخمم زاده اللي هو باش يسكروا وباش ينجحوا اربعمئه و ك كونتسكروشي و خدامة طيب ا واربع ي ك منك حاجة وحشم شوية بنشيه ا مكسر س ب و ك بلي حطني حتى اكل الحيوط تراكم ل ل ظ ا ل هم ي ك ت ب عليهم حتى هم ي ك ت ب و ن ه م فصخ هكا ندخل اللايك ق ت ط ر ك في ايش ا ل ي ه خد جيب في فيسبوك أوكي,、no、problem, ايه نقول مارك لا ثم لا ثم لا و ا س ت ح ي ل باش نخدم بنايه مكسر في س ي ت م تايم ها بلي ه ك ي قيل و ل ا ي عاير في هسمعني يا مارك بره ا ن ش ا ل تدخل فيها كاتسنكات فيسبوك هل ساعه ويتفكر ما يتحل س ا م ع و ل جلوى خدمش مودي براكت روح ا ل م ر ي ك ا تاكدوكي و <تصفيق> ت <سيت> ي ه هلو هلو ه م و د ه و ش بكوكوزون ي ر ج ي ن ا مكونا ا و تخزي ه ك ي ه و د ش بكوكوزون ي سبوكي ي ا س م ع ن ي ل م ا ر ك ماتوش فبال ي او سبوك ا س م ع ن ي ل ماركه شعبوك و مشنفل ا ع ا م ن ي ن للمحبوش يكسف طولي عقوز بوكس نجم شعبلك فازا فعالي ي ك س ب ت و ن ي مغيب ميكروكان اقول لماركت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 Mosaïque Femme Podcast.